وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم, ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أن به جنا بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فِي العذاب والضلال البعيد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 وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي بِهِ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ انْفُخ فِي هَذَا الْجِبَالِ فَانفَجِرْ بِأَمْرِهِ وَإِذَا أَنتَ بِهِ مُنْفِعٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بما تعملون بصير وَسَلْناَا لَ عي البِطْرِ وَمِنَ الجِّ مَه عمل بَْ يدييهِ بِإِذْنِ رَبّ وَم يَزِغْ مِنْهُ عَنْ أَمرناَ نُذقُهُ مِنْ عَذاابِ السَّعير يَعملونَ لَ م يشاء مَِّ حاربَ وَتم فلَ وَجِفانكَ وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما ذلهم على موته إلا, إلا دابة الأرض تأكل من ساته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 فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن, وشيء من سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي إلا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 ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك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 بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا, ولا تَسْتَقْدِمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ لن بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ يَلْقَوْنَهُ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لولا لولا انتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ان نحن صددناكم, صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين وَقَاَّ نَسْتُ اللَِّفُول للَّذ نَسْتَكْ بَعُوبَ الْمَكْرُ الَّْلِ وََّهَا لِئِذ إِلْتَأْمُرُونناَا أَن النَّكْفُرَ بِاللهِ وَلَجَعَلَ لَهُ أَدَدَا وَسَر النَّدَامَتَ لََّا رَأو الْعَذاابَ وَجَعلنا. وَجَعَنَّ الْ الأأَظلَّ لَ فِي عَعْنَاقَِّذينَ كَفرَروا هل يُجِزََ إِللاا مَا كانَوا يععمللُون وَماَا أأَرسَلنَّ فيِي قَرِْيَة مِن نَّذِيرٍ إِللاا إِللاا قَالَ مُترَْفُهَا إِا بِمَا أُرسِْتُم بِهِ كَافِرُون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 وَمَا أَموالكُمْ وَل أَولادُكُم بالَِّ تُقَِّبُكُمْ عن دَناازُفََِّ إِا مَنْ آمنَ وَعمِنَ الصَّالِحَ فَأُولائِك فَأولائِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضعفِ بِمَا عَعملِلُوا وَهُمْ وَهُم فِي الغُرفَاتِ آمنون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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ ۚ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بهم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 إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام غيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي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 kim murid